لا بذمته يكون إنسان مر بالطريق يريد أن يذهب أين يجده يسدد الاقساط لكن بعدما اكتشف الأمر نقول هو الخيار بين عمرين إما يأخذ القيمة يأخذ السيارة بالقيمة التي اتفقوا عليها وتكون نقدا أو يردها على صاحبها ويأخذ دراهمه. وعنه روايه اخرى انه ياخذها بالقيمه مقسطه او يردها والتعليل الاول له حظ من النظر لان المشتري الاول قد يكون صاحب محل ومعروف او موظف او سلم سلم الاقساط بشيكات مثلا تسدد في وقتها وهذا عابر سبيل إما دفع نقدا الآن ما وجد فيما بعد فلعله يخير إذا جعل له الخيار يكون ما ظلم خيل له إن شئت فخذها بما دفعت نقدا وإن شئت فردها وخذ دراهمك لان البائع قد لا يرضى بذمه المشتري الاخير ما يقنع به لانه ما يعرفه وأين يجد يسدد الاقساط ياخذ السياره ويذهب وعنه يخير بين الفسخ واخذه بالثمن مؤجلا لان الثمن الذي اشترى به البائع لأنه الثمن الذي اشترى به البائع والتأجيل صفة له فأشبه المخبر بزيادة في القدر صحيح لكن التأجيل فيه شغل لذمة وقد تكون هذه الذمة ضعيفة ما يطمئن إليها البائع بخلاف تنقيص القيمة فهي مخالصة بينهم في الحال بدل ما هو دفع عشرة مثلا. وخمس مئة كما تقدم لنا يدفع ثمانية وأربع مئة ويأخذ السعيد ويمشي ولا علاقة لاحدهما لأحدهما بالآخر بخلاف إذا كانت القيمة مؤجلة فأنت مثلا ترضى أن تبيع على صاحب المحل هذا بقيمة مؤجلة لكن ما ترضى أن تبيع على عابر سبيل بقيمة مؤجلة أين تجده؟ نعم وإن علم ذلك بعد تلف المبيع حبس المال بقدر الاجل وان علم ذلك بعد تلف المبيع علم ان القيمه مؤجله لكن البضاعه تلفت او انتقلت من ملكه وليست له كيف يصنع قال يحبس الثمن بقدر الاجل يكون الثمن عنده بقدر مدة الأجل ثم يعطيه صاحبه لأنه ما في خيارات الآن ما في خيار بين الفسخ والقبول ما في إلا خيار واحد نعم فصل وإن أخبر بثمن ثم قال غالدت والثمن أكثر ففيه ثلاث روايات احداهن لا يقبل قوله إلا ببينه لأنه مقر على نفسه فلم يقبل قوله في الغلط إلا ببينه كالمضارب يقر بربح والثانية إن كان معروفا بالصدق قبل قوله وإلا فلا لأنه لما دخل معه في المرابحة فقد ائتمن والقول قول الأمين مع يمينه والثالثة لا يقبل قوله وان اقام به ببينه ما لم يصدقه المشتري لاقراره ابتداء بكذب بينته فاشبه ما لو اقر بدين وان اخبر بثمن ثم قال غالطت والثمن كذا مثلا قال له هذه الشيارة أريد أشتريها منك مرابحة بكم اشتريتها وأنا أدفع لك ربح قال هذه السياره اشتريتها بعشرة قال أنا أدفع لك ربح فيها ألفين تكون باثني عشر قال حسن وتبايع على ذلك وسلم الرجل السيارة واستلم البائع الدراهم عشر ألف لما تفطن وتأمل إذا هو قد اشترى السيارة هذه بخمسة عشر ما اشتراها بعشر اشتراها بخمسة عشر وإنما السيارة أخرى التي اشتراها بعشر هو غلط فرجع الي وقال يا أخي أنا بعت عليك السيارة على أساس اني اشتريتها بعشرة وأنت اعطيتني فيها ربح الفين وأنا الآن خسران فيها أنا اشتريتها بالحقيقة والواقع بخمسة عشر لكن أنا غلط فإذا أخذت سيارتي باثني عشر ألف أكون خسران ثلاثة ألاف فأنا فأنا غلط فكيف الحل؟ ان قلنا البيع نفذ معناه الرجل خسر خسر 3000 نتيجة غلطه يقول فيه ثلاث روايات احداهن لا يقبل قوله الا ببينه يقول المشتري احضر لي بينة انك اشتريت السيارة بخمسة عشر وانا ادفع لك الربح الالفين فوق الخمسة عشر او ارد عليك السيارة لانها تغيرت الحال احضر بينة يشهدون ان هذا الرجل اشترى هذه السيارة من فلان بخمسة عشر الف ونحن حاضرون عنده هذا هذه الرواية على أنه يقبل قوله ببينته إذا أحضر بينه الرواية الثانية ينظر في حال الرجل هذا الذي غلب إن كان رجل معروف بالصدق والأمانة ويمكن أن يكون غلط صحيح لأنه يبيع ويشتري بالسيارة فنسي بكم اشترى هذه قال يقبل قوله بلا بينة لأنه قد يقال له أحضر بينة قال والله ما, ما عندي بينة مر بها علي شخص فاشتريتها منه بخمسة عشر ووضعتها في المعرض ولما أتيتني نسيتنا بكم اشتريتها فلما رجعت إلى حساباتي وعملي اليومي وجدت أنني اشتريت هذه السيارة بصفتها كذا بخمسة عشر ألف ريال فيقول إن كان الرجل معروف بالصدق والأمانة فأصل المرابحة مبنية على الأمانة هو أعطاه ربح ألفين بناء على ثقته فيه وأنه صادق فكيف أعطاه ألفين مرابحة بناء على ثقته فيه فلما ظهر أن الرجل غلطان نقول لا من تم محل الثقة هو هو الرواية الثانية تقول فيه تفصيل إن كان الرجل معروف بالصدق والأمانة فيقبل قوله بدون بينه والثانية إن كان معروف في الصدق قبل قوله وإلا فلا يقبل يميز بين الرجال الثالثة لا يقبل قوله وإن أقام بينه ولما يرحمكم الله لا تقبلون قولي ولو أحضرت بينه نقول لأنك أنت مكذب لبينتك إقرارك السابق تقول اشتريتها بعشرة وبينتك جاءت تشهد انك اشتريتها بخمسة عشر انت باقرارك السابق تكذب بينتك فكيف حنا نصدقها والمرء يؤخذ باقراره قالوا مثل لو قال عندي لفلان مئة الف ريال نقول لا تكذب ما عندك لحد شيء لا لو أراد ينكر فيما بعد نقول عندنا شهود أنك أقرأت بالمجلس الفلاني كذا بأن عندك الفلان كذا قال لا ما هي ثم مئة هي إنما هي عشرة ألاف نقول لا نتخذ ناخذ إقرارك الأول أنت أقرأت بكذا فكذلك هنا الرواية الثالثة يقولون يقول لا نقبل قوله ولو أحضر بينه لما لا تقبلون الشهود لا نقبلهم لغيره لكن له لا نقبلهم لانه يكذبهم بماذا كذبهم باقراره السابق اقراره السابق اشتريت السياره بعشرة والبينه تشهد انه اشتراها بخمسة عشر نقول انت نفسك باقرارك السابق كذبت البينه والروايات الثلاث والله اعلم يعني الروايه الاولى بالبينه حسن لان الرجل قد يغلط وكذلك التفريق بين الرجل المعروف بالصدق والامانه وبين غيره المعروف بالصدق والامانه يكافى على صدقه وامانته بان يقبل قوله واما الروايه الثالثه هذه والله اعلم فهي بعيده لان الرجل ما قصد تكذيب بينته وإنما هو غلط لأنه من عادته يشتري السيارات اشترى هذه بعشرة واشترى هذه بثمانية واشترى هذه بخمسة عشر واشترى هذه بأربعة عشر وهكذا فظن أنه اشترى هذه السيارة بعشرة فلما رجع إلى سجلاته ودفاتره وجدها مشترات بخمسة عشر فلا يخسر ولا نرد بينته فإن شككنا في الأمر طلبنا منه البينه فإن أحضر بينه فلا نقول إنه كذب بينته نعم والثالثة والثالثة لا يقبل قوله وإن أقام به ببينة ما لم يصدقه المشتري إذا صدقه المشتري نعم فلزمه يقول المشتري معه نعم أنا حاضر يوم يشتريها لكن حينما قال لي بعشرة توقعت اني متوهم ولا أنا حاضر يوم يشتريها بخمسة عشر فإذا صدقه المشتري لزمه لأنه مطلع على الحقيقة نعم لإقراره ابتداءا بكذب بينته بكذب بينته لإقراره يعني البايع لإقراره الأول حينما قال اشتريتها بعشرة والبينة تقول اشتراها بخمسة عشر نقول هو نفسه كذب بينته نعم فاشبه ما لو اقر بدين فأشبه ما لو أقر بدين هل يلزم هل يجوز منه الانكار بعد هذا لا نزمه لا عذر لمن اقر نعم فان قلنا بقبول بينته فقال المشتري احلفوه انه وقت البيع لم يعلم ان ثمنها اكثر فعلى البائع اليمين نعم إذا قال البائع المشهر الأخير أنا أقبل وأقبل البينة لا حرج عندي لكن حلف الرجل أنه حينما باع علي ما كان يذكر القيمة الحقيقية أنه ناسيها علشان أصدقه فنحلف فإن حلف فبها ونعمة وإن لم يحلف ردناها عليه نعم فإنك لا أوقر لم يكن له غير ما وقع عليه العقد لأنه عقد بهذا الثمن عالما فلم يكن له غيره كالمشتري إذا علم العيب حال الشراء المشتري إذا علم العيب حال الشراء ما له الرجوع فيما بعد ما يقول هذه فيها عيب نقول أنت عالم بالبيع بالعيب هذا طلعت عليه مثلا ليس لك ترجيع البضاعة نعم وإن حلف خير المشتري بين فسخ العقد لأنه لم يرضه بأكثر مما بذله وبين قبوله مع إعطائه ما غلط به وحظه وحظه, وحظه من الشراء وحظه من الربح, وحظه من الربح فإن حلف أو شهدت البينة مثلا أنه اشترى بخمسة عشر نقول تعالي المشتري انت بالخيار ان شئت خذها بما تبين انه السعر الحقيقي خمسة عشر وادفع الربح منسوبا الى القيمة الاخيره وان شئت فرد البضاعة لاننا ما نلزم الرجل يشتري بخمسة عشر وهو قد لا يملك الا العشرة الاولى والالفين التي دفعها ربح فيقال للمشتري تعال البضاعة الآن أنت اشتريتها على أساس أنها عشرة ودفعت ألفين في العشرة الآن تبين لنا أن البضاعة هذه مشتراه اشتراها الرجل بخمسة عشر فيلزمك خمسة عشر ويلزمك الربح ألفين للعشرة وألف للخمسة ثلاثة عشر تدفع بدل ما كنت دفعت اثنى عشر فقط فتدفع الآن ثمانية عشر وأنت بالخيار. تأخذها أو تردها تقول لا لا حاجة لي فيها أنا لا أملك إلا ثانية عشر ألف جمعتها من زيد وعمر فكيف تلزمونني بثمانية عشر منين أجمعها لا حاجة لي في البضاعه أنا أقول أنت بالخيار. لأنه حصل اختلاف فأنت بالخير يقول لا أبيها لكن ما أدفع إلا ربح الفين فقط نقول لا يلزمك دفع ربح الخمسة التي تبينت فيما بعد لأنك دفعت ربح الفين في العشرة وزادت القيمة خمسه فيلزمك للخمسة الف كذلك فيلزمك أن تدفع ثمانية عشر أو ترد البضاعة نعم. وانحلف خير, وإن خير المشتري بين فسخ العقد بين فسخ العقد له من حقه يفسخ يقول ما استطيع ادفع ثمانية عشر وانا كنت مشتري باثني عشر لانه لم يرضه باكثر مما بذله وبين قبوله مع اعطائه ما غلط به وحظه من الربح يعطي القيمة الزائدة ويعطي حظ هذه القيمة الزائدة من الربح كم حظها قلنا الف مع الالفين السابقين صارت ثمانية عشر نعم لأن البائع إنما باعها بهذا الثمن ظنا أنه رأس المال فعليه ضرر في النقصان منه فإذا أخذها المشتري بذلك فلا خيار للبائع لأنه قد زال عنه الضرر بالتزام المشتري ما يقول البائع بعدما تبين لي أن هذه اشتيارة التي اشتريتها بخمسة عشر أنا ما بيها لا بثمانية عشر ولا بعشرين نقول لا البيع تم ويلزمك البيع لكن لك قيمتك كاملة نعم. فإذا أخذها المشتري بذلك فلا خيار للبائع لأنه قد زال عنه الضرر بالتزام المشتري ما غلط به وإن اختار الفسخ فقال البائع أنا أسقط الزيادة عنك سقط الفسخ إذا ل... قال لا أنا ما أستطيع أدفع إلا مثل ما دفعت 12 ألف أعطوا دراهمي وخلاص والسيارة لكم يقول البائع الدراهم استلمتها أنا وتصرفت فيها الآن ما استطيع ردها عليك لكن لك السياره بما دفعت واتنازل انا عن القيمه السائدة نقول يلزم المشتري حينئذ الشراء هذا ولا ترد البضاعه ما دام انه تنازل البائع فالبيع لازم لأنه, لانه نعم سقط الفسخ, سقط الفسخ لانه قد بذلها له بالثمن الذي وقع عليه العقد وترى ضيابه وترى ضيابه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل رجل عقد على امراه في الحرم المكي ولم يدخل عليها ولم يدخل بها ولكنه اختلا بها فطلقها ويريد ارجاع ارجاع ارجاعها فماذا يفعل؟ يقول ولم يدخل بها طلقها ولم يدخل بها لكنه اختلى بها فطلقها اذا كان اختلى بها فلا يرجع له شيء من المهر وعليها العده حتى لو لم يجامعها ما دام اختلى بها فالخلوه موجبه لاستحقاقها المهر كامل وتوجب عليها العده اما اذا طلقها قبل الدخول والخلوه فله نصف المهر وليس عليها في هذه الحال عده اما اذا دخل بها او خلى بها يعني ارخى سترا حينئذ لزم المهر كاملا و وجبت العدة على المرأة عند طلاقها يقول السائل دخلت مكة في شهر شعبان بنية الحج عن ابي وانا الان مقيم في مكة فهل يكون حجي عن ابي تمتع او افراد اذا كنت اعتمرت في شعبان وجلست في مكة وتريد الحج فحجك يكون حينئذ مفرد بالحج لأن عمرتك في شعبان ليست في أشهر الحج فإن أردت أن تكون أن تعتمر مرة أخرى في أشهر الحج وتحج إن شاء الله فيكون حجك متمتع عليك هدي التمتع إن اعتمرت فيه شوال أو ذي القعدة أو العشر الأول من ذي الحجة وحجت من نفس سنة ولست من حاضر المسجد الحرام فتكون متمتع وعليك هدي التمتع أما إذا اقتصرت على عمرتك في شعبان وحجدت من نفس السنة ولم تعتمر بينهما غير العمرة السابقة في شعبان فأنت فحجك مفرد ولا يلزمك هدي يقول رجل خطب أختي وهي لا تزال في العدة فأخبرته أنها لا تزال في العدة فأقال أريد أن أراها الآن ولا يتم العقل بيننا إلا بعد تمام عدتها نقول ما دامت هذه الرؤية مقصودا بها الخطبة والرغبة فيها فلا يجوز له أن يراها من اجل ان يخطبها وانما ممكن ان يقول انني ارغب في زوجة ويذكر شيئا من صفات هذه المراه ارغب في الزواج بزوجه مثلا كبيره او صغيره او بهذا السن او ولو كان معها ولد او معها ولدين او نحو ذلك هذا تعريض وليس بتصريح اما ان يلتقي بها فهذا اصلح الصريح لما التقى بها هذا الرجل الاجنبي الا وهو يخطبها فلا يجوز خطبه المعتده حتى تتم عدتها يقول السائل بعت سيارة بمبلغ خمسين ألف كل شهر ألف وخمسمائة ريال حتى تنتهي قيمتها فكيف أزكي عنها هذه تخرج زكاتها عند تمام الحول لأنها مستحقة لك إلا إذا كان هذا الرجل غير ملي وتخشى أن لا يسدد فلا يلزمك الزكاه حتى تقبض اما اذا كنت عرفت انه ملي ويسدد فيلزمك ان تزكي هذا المبلغ كاملا لانه ملكك وفي ذمة رز الرجل والرجل ملي فتزكيه كاملا يقول السائل من اعتمر في اشهر الحج ثم خطر بباله ان يحج فهل يعتبر متمتع علما بانه رجع الى بلده اذا رجع لبلده اعتمر في اشهر الحج ثم رجع لبلده ثم جاء للحج فهو بالخيار حال مجيئه الاخير اما تمتعه الاول فهو انقطع بعودة الى بلده ثم في عودته مره اخرى الى مكه ان عاد متمتع فهو متمتع عليه هذه التمتع وان عاد مفرد فليس عليه هدي وان عاد قارن بين الحج والعمره فعليه هدي القران يكون حسب ما ياتي الى مكه مجيئه الاخير لان المجيء الاول في اشهر الحج وعودته الى بلاده انقطع تمتعه يقول السائل هل هناك ميزه في الطواف يوم الجمعة عن بقية الأيام لا أعرف أنه ورد فيه شيء تخصيص الطواف يوم الجمعة عن بقية الأيام إلا أن الطواف بعد العصر من يوم الجمعة قد يوافق ساعة الإجابة فهو في حال دعائه وذكره وتفرغه للعبادة قد يوافق ساعة الإجابة التي في يوم الجمعة لأن ارجى الأوقات هو ما آخر ساعة يوم الجمعة بعد العصر لأن في ساعة يوم الجمعة ساعة إجابة لا يرد فيها سائل ويتحرى أن تكون في وقت صلاة الجمعة ويتحرى أن تكون آخر ساعة بعد العصر فإذا تحرى الطواف في تلك الساعة فهو حري أن يستجاب له دعاؤه مثل ما لو جلس في أي مسجد من المساجد يدعو الله جل وعلا في آخر ساعة من يوم الجمعة فهو حري أن يصادف ساعة الإجابة فيستجاب له يقول السائل هل يجوز اسقاط الجنين في اول ايام الحمل وذلك لعدم رغبة الزوجين اولا عدم الرغبة في الاولاد لا يخلو ان كان لغرض صحيح كان تكون الزوجة مريضة او ضعيفة او تكاثر عندها الاولاد الصغار مثلا ويشق عليها القيام عليهم فلعل هذا مبرر وجائز للمرء وام اذا كان خوفا من نفقتهم ورعايتهم فلا يجوز للمسلم لان الله جل وعلا تكفل بارزاق عباده وما من نفس الا ورزقها على الله ثم اسقاط الحمل بعد وجوده يرى بعض العلماء انه لا يجوز اسقاط الحمل بعد وجوده ويرى بعضهم انه يجوز اسقاطه قبل اربعين يوما بدواء مباح اذا امن الضرر اما اذا كان لا يؤمن الضرر فلا يجوز لانه لا يجوز ان يسقط الحمل مع المخاطرة في حياة الام وانما اذا امن الضرر وكان قبل اربعين يوما يعني قبل ان ينتقل من طور الى طور ما دام في طور النطفة لانه كما ورد في الحديث اربعون يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فيؤمر فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد هذا بعد تمامه مئة وأربعين يوما بعد